ربنا وأدخلهم جنات عذن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ ذِي الْقُنُومِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورُ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 118. وكانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق 119. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله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 بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدهم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 124. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 125. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد 126. إني أخاف عليكم يوم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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبًا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نصيبا مِنَ مِنَّا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 قالوا أ ولم تكوا رُسُلُكُمْ رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دعاء الكافرين إلا فِي في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 117. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا ما تتذكرون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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 114. في الحميم ثم في النار يسجرون لَهُمْ ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون 116. من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِبَيِّنَاتٍ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا نا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشكين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون